njegsi iman mufassal amantu billahi wa ma la ikatih kutubihi wa rusulihi wal يوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد ال موت يني نقتارامس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدار خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت